يا أهل الكتاب لا تغلق فيه دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها يَمَا وَرُوحٌ مِنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِن تَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ واحد سبحانه أن يكون لَهُ ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لين يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ